سوره الفتح بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتن نعمته عليك ويت إن نعمته عليك ويهديك صيغة مستقيمة ويصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم ولي الأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْنًا بِاللَّهِ أَم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 قالب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وضلنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن في رين ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما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 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل لي مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أني بأس شديدين إن تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فَإِن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 فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيتي المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء وَدِيرَ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوُ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِينَ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 فَعَلِمُوهُمْ أَن تَقَوُوهُمْ أَن تَقَوُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ كُنْتُمْ مُحْلِقِينَ أَوْ تَصَفَّفُونَ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 جديين بتعاون فملا من الله ولضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود نارك مثلهم في الكوارع ومثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما